عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يكفؤ قال الرابي يعني الإسلام كما يكفؤ الإناء يعني الخمر قيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها